ناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويله يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فِكْهِين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا ضالون وما ارسل عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون